ده شكله هيهن ده هني ما ت ر س ت ا ر د افصل بقى فرمات يا معلم فرماتها و ز ب ط ه ا على راديو بص وطل فرماتها وزبطها على راديو على بص、وطول. اهلا بيك صديقي العزيز و ح ل ق ة جديده ة من م ف ر ت ا من ل فرمتها والافكار ا خلالها في الحياة ما الافكار هذه السلوكيات وهذه الرؤى والاراء وبنتحرك ومن وهذه وهذه بحاجة إلى إعادة نظر ولا لا؟ هل هي بحاجة ونبص من ننظر نظر ان غير هل هل الى هذه في اعادة عندها نقف احنا بنتحرك في ا ل ح ي ا ة من منطلقات م ن ط ر ق ا ت دي احنا خدناها من ا ل ب ي ئ ة ممكن من ا ل م د ر س ة ممكن من الشارع ممكن من المجتمع ممكن من الجينات الوراثيه ممكن الخطا ه ش ما بين الفترة والتانية الفترة ان احنا نعيش حياتنا بقناعات وافكار موقفناش عندها لكي نرى مدى صحتها ومدى قوتها ومدى صمودها امام الحاجات الجديده ة والتحديات اللي ت ظ ر على قناعات الحياة لان من الممكن سطح من كانت يعني ك و ي س ة م ب ا ر ح كانت ش غ ا ل ة ب ا ل أ م س كان ل ه ا ق و ة وكانت م س م ر ة ب ا ل أ م س ما تكونش م س م ر ة ا ل ن ه ا ر د ة و تحتاج ل م ر ا ج ع ة ا ل ن ه ا ر د ة و تحتاج ان احنا نغيرها ا ل ن ه ا ر د ة مما صلح أ ي ا م أ ب ا ئ ي و أ ج د ا د ي قد لا يصلح اليوم في حياتي ا ل ش خ ص ي ة فبالتالي نحن ب ح ا ج ة ما بين ب ر ه ا و أ خ ر ى ان احنا نقف ونشوف ونبص لحياتنا هل هي ب ح ا ج ة ل إ ع ا د ة تشكيل إ ل ى فرمته ولا لا حديث النهارد ة م ع حضرتك هيكون عن ح ا ج ة سميتها ا ل ع ظ م ا ل ح ي ق ي ه خلوني أ ب د أ ب ا ل ق ص ة عن ا ل أ د ي ب أ ن ت و ا ن ت ش ك و ف أ ن ت و ا ن تشيكوف في أ خ ر ي ا ت حياته كده كان خد بيت ريفي في م ن ط ق ة ب ع ي د ة وقعد فيه ي ق ر أ ويكتب البيت ب د أ الراجل في تجميله بيت صغير فقال خلاص الركن ده نحط فيه ز ه ر ة الركن ر ده فيه أحط ز ع ة الركن ده نحط فيه ل و ح ة ج م ي ل ة الركن ده حط فيه ر س م ة ح ل و ة وهكذا فالراجل يعني خلى بيته ح ا ج ة ح ل و ة ق و ي و م م ت ع ة جدا ومتعبش ه صغير ف ل ا ل ب ي ي ن ي صغير فما ت ع في ه تجميله وتنميقه في يوم من ظهروا أحد علشان يعمل معه حوار. فلما فأنت يوم الأيام الأدبيين يعمل ظهروا حوار من النقاد علشان أحد معه مبهر الناقد ده البيت البيت وروعته بجمال جميل كلامه فأنت وانتش كوف استغرب لعص رائع فساعتها ن ت و ا ن تشكوف قال ك ل م ة ع ظ ي م ة قال يا صديقي لو كل واحد فينا اهتم ب ا ل ب ق ع ة التي يحتلها على سطح ا ل أ ر ض ل أ ص ب ح كوكبنا هذا فتنه ة للأنظار لو كل واحد فينا واحد ا ت م ب ا ل م س ا ا ح ة ل ل ل ي ب ش غ ه ا على سطح الأرض المساحة دي اللي سطح دي ب ت ك و ن بيته بتكون شغله, بتكون شغله و ل ا د ه تكون ا ل د ا ئ ر ة ا ل ق ر ي ب ة ق و ي ليه لو كل إ ن س ا ن فينا اهتم بيها واهتم بيطنقها واهتم ب ت ز و ق ه ا واهتم ب ا ن ه ي تكون على أ ح س ن ما يكون أ و يخلينا نقول كده لو راعى ربنا فيها لو كل إ ن س ا ن مننا راعى ربنا في ا ل م س ا ح ة اللي هو موكل بانه و يعني يهتم بيها ل أ ص ب ح كوكبنا وحياتنا وبلدنا و م ت ن ا ف ت ن ة ل ل ن ظ ر أ ن ا في ا ل ح ي ا ة حابب ا خ ذ من, من ا ل ق ص ة دي المدخل المهم ق و ي ق ا ع د ة أ ن ا أ ؤ م ن بها في ا ل ح ي ا ة وهي ان ا ل أ ع م ا ل ا ل ع ظ ي م ة هي ا ل أ ع م ا ل ا ل ص غ ي ر ة ا ل م ت و ا ص ل ة مش ا ل أ ع م ا ل ا ل م ذ ه ل ة ولا ا ل م د ه ش ة يعني الإنجاز الحقيقي الإنجاز أ و في ا ل ح ق ي ق ة تراكم لكتير من ا ل أ ع م ا ل ا ل م ف ي د ة ا ل ص غ ي ر ة مش ط ف ر ة ولا انقلاب عمل الواحد مننا في حياته حتى في ح ي ا ة ا ل أ م م والشعوب لما ن ق ر أ التاريخ ه ل ا ق ي ان ا ل ص و ر ا ت زي ثوره خمسه وعشرين يناير مثلا هي قليله وضئيله الحاجات الجميلة اللي ي ا ازاي بنتها دي ب ا ل إ ن ج ا ز الحقيقي ب ا ل ع ظ م ا ل ح ق ي ق ي بالنجاح الفعلي بالاهتمام بالمهام ا ل ب س ي ط ة ا ل ي و م ي ة ل أ ن ده وده بس اللي بيصنع ا ل إ ن ج ا ز الكبير كلنا عم بنطموح كلنا طموحنا كبير لكن ل ل أ س ف اوقات كتير لما نبص للحلم الكبير ده وبعدين نرجع نبص الواقع بتاعنا و ا ل ن ق ط ة اللي احنا واقفين عليها بنستهول وبنستوحش ا ل م س ا ف ة بين الحلم الكبير العالي العظيم وبين الواقع الضعيف وبين الواقع الصعب وبين ا ل و ا ق ع ا ل ل العائل ي بيساعدش ما هو اللي بيخلي الهدف الكبير العظيم ده أ ش ب ه بالمحفز ليه بس لما بيجي يشتغل بقى ب ي ب د أ يهتم ب ا ل أ ش ي ا ء اللي تحت إ ي د ه فعليا علماء البزنس علماء ا ل أ ع م ا ل ليهم ق ا ع د ة ج م ي ل ة جدا و ر ا ئ ع بتقول فكر عالميا و ت ص ر ف محليا أ و فكر عالميا و أ ع م ل محليا يعني ايه يعني لما تفكر فكر ب ر ؤ ي ة ك ب ي ر ة فكر يعني تفكير ي ض استاذنا ه إليه ي ويحاكي العالمين وصل أو ما الأشخاص الأشخاص الكبار أفضل ب لما ش ت غ ل ش ت تيسر تعامل غ ل لك اللي وفق في ما مع إيدك ب ك ا ء ودأب ل ه هو ده ل ل ح الكبير و ح ي د ل أ ن توصل للحلم ل ا أستاذنا ك ب ي الدكتور عبد الكريم بكر ا ربنا يحفظه بيحذرنا من ح ا ج ة اسمها الهروب ل ل أ م ا م يعني ايه الهروب ل ل أ م ا م بيقصد ان احنا كتير جدا من الالتزام ن نهرب من التزام بالمهام ا ل ص غ ي ر ة ا ل م ف ر و ض ان احنا نقوم بيها من خلال الكلام عن الاهداف ا ل ع ظ ي م ة اللي احنا حابين نروح اليه ا السلام يقعد يتكلم عن احلام وطموحات ده حلو جميل. بس لما اتكلم عنها وانا بشتغلش وانا ما بعملش اللي المفروض اعمله يعني يقعد عن بعملش انا في بس اللي انا النهاردة يتكلم حلو جميل بيشتغلش بس واستاذ إن حلم ده المفروض اه عمله الجامعة يبقى بس في زاكر فلما أ ت ك ل م عن أ ح ل ا م ا ل ك ب ي ر ة ومذاكرش يبقى أ ن ا كده بهرب ل ل أ م ا م زي ما بيقول أ س ت ا ذ ن ا الكبير لما بشتغل على ان أ ن ا عايز أ ك و ن مصلح مثلا عايز أ ك و ن د ع ا ي ة مثلا عايز أ ك و ن ش ي ء يخدم بلدي وامتي وابقى ح ا ج ة ك ب ي ر ة أ خ د ج ا ي ز ة نوبل مثلا لما أ ت ك ل م عن الحاجات ا ل ك ب ي ر ة دي ومقومش دلوقتي حالا أ ب د أ أ ن ظ م و أ ب د أ أ ش و ف إ ل ل ي المفروض أ ن أ ن اعمله أ و ا ب ق ا أ ه ت م بالحاجات اللي حولي ا و أ ب د أ أ ن ظ م ق ط ي و ا ب د أ أ ن ظ م مكتبي و ا ب د أ أ ن ظ م حياتي و ا ب د أ أ ع م ل جدول للمهام لما أ ت ك ل م عن الحاجات ا ل ك ب ي ر ة دي وما أ س ت ه ت م ش بالحاجات ا ل ص غ ي ر ة دي ف أ ن ا بهرب عن الوفاء بالحلم الكبير من خلال الهروب إ ل ي ه وهو اني إن اتكلم كتير ق و ي عنه من ما عن المفروض عن غير اشتغل الحاجات إذن نشتغل ل ع يجب ه عليه نبهنا ا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ا إلى ح ة ك ي ر ة ج د ان يا ويا يجب هذا ذاك أ ننتبه ان أ ح ب الاعمال الى الله العمل اللي ربنا فعلا بيحبه هو أ د و م ه ا و إ ن قل عايز ربنا يحبك عايز عملك يكون محبوب لربنا سبحانه وتعالى يبقى اعمل حاجات ص غ ي ر ة لكنها م س ت م ر ة متبصش ا لطفرات ك ب ي ر ة ع ظ ي م ة م ا تقول ش انك ت ر ي ز ة ن م و ت في سبيل الله رغم ان الموت في سبيل الله حاجة عظيم ة لكن زي م ا قال الشيخ محمد الغزال قال ك العيش في سبيل الله أ ص ع ب من الموت في سبيل الله الموت في سبيل الله قرار بتاخذ في ل ح ظ ة أ و في ثانيه او في إ ن ك ن تصادق بتقدر انك تخوض غ م ا ر ا ل م ع ر ك ة وتدفع حياتك تمن لقيمك ومبادئك ودينك لكن من الصعب جدا ا ن أ ن تعيش ت بقيمك ومبادئك ودينك الصعب ا ل أ ع م ا ل ا ل ع ظ ي م ة ا ل أ ع م ا ل ا ل ك ب ي ر ة الاعمال أ ع م ل المحببة لربنا سبحانه ت ا الجانب الدنياوي ا ل ل ى حتى في هي أ ع ا ل م س ت م ر ة ا ل ق ض ي ة مش قضية انك تقرا القران يعني كله في يوم واحد و ل ا ر ا ل ق ض ي ة ا ن ن تكون ت تجارتك ن ا ج ح ة م ت م ي ز ة وليها تصور و خ ط ة وماشي عليها ا ل ق ض ي ة مش انك تخرج ولادك ما تاخدهم ف ص ح ه في, في الساحل الشمالي مثلا كل س ن ة م ر ة لكن ا ل ق ض ي ة انك تقعد معاهم كل اسبوع نص س ا ع ة انك تكون في وسطهم على طول هو ده, يا صاحبي هو ده يا صديقي اللي انا عايز اقوله انك متهتمش ا بالحاجات ا ل ك ب ي ر ة بس لكن اهتم بالاشياء ا ل ص غ ي ر ة بالاشياء ا ل ب س ي ط ة وان كل واحد فينا لو اهتم بالحاجات ا ل ص غ ي ر ة دي بالبسيطة دي هيقدر يصنع الانجاز الكبير اللي احنا كلنا محتاجين نصنعه لنفسنا اولا ولامتنا ا ثانيا و ا ل د ن ا ثالثا انا اتمنى انك تبص لهذا المعنى وهذا المفهوم بعيني فيها تدبر ووعي لان هذا فقط وبهذا فقط تكون الامم ا ل ع ظ ي م ة ويكون الاشخاص العظماء انا سعيد جدا لتواصلي معاك لو هناك اي ملاحظات او استفسارات او اقتراحات اتمنى ان انت سعيد والسلام على عليكم توفيني بيها راديو لو اتبصوطول.com